بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد يسوء إخوانكم بدار القرآن الكريم التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمرابش أن يقدموا لكم قراءة تعليمية لمقرر القرآن الكريم للسنوات الابتدائية وفق برنامج وزارة التربية الوطنية بالمملكة المغربية برواية ورش من طريق الأزرق وذلك على الطريقة المغربية بصوت الأخ القارئ المحجوب بالفقيه الزمراني وسطه الله والان مع التلاوه بالله من بسم ان <تسألوا> ايانا يوم القيامه فاذا برق قلب صم وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذني الما يَوْمَئِذٍ لِّلْمُسْتَقِيمِ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ danaka litajl bi in تذعون <تصفيق> ساق فلا صدق ولا صلى ولا أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِّن مَّنِيٍّكُمْ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِق Bismillahirrahmanirrahim Hal ta'ala insalihil min ad-dahri lam yakun shay'am فَتَنَمْ شَاجٍ نَبَتَ لِهِ فَجَعَلَ اللهُ 122. إن لبغى ويشربون من كأس كان مذادها كافورا 123. عينا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يخافون بنذر وخافون يوما كان شره مستقرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما سَنَقُمْطِريرا فوَقَعَ اللَّهُ شَرَّ وَذَانِكَ يَوْمٌ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرورًا وَجَزَاهُم بِمَا أَصَابَهُم جَنَّتَو taqiina fiha fiha ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قد دعوا سمن كان لذا جمها جميلا عينا فيها تسمى سبيلا ويطوف عليهم مندل مخلدون اذا رايته حسبتهم ام مَنثورا واذا رايت ثم رايت لئيما وبلكا كثيرا عاليهم سَاوَرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آمَنُوا بِرَبِّكَ وَاتَّقُوهُ وَاعْبُدُوهُ ذِكْرُ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ ان نها اولئك يحبون العاجله ويدرون لورا ام يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا دَنَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَدْبِيلَا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون نواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء <تصفيق> وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أبتت لأي يوم نجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك وَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ لِلَا قَدَرٍ المعلوم فقدمنا فنعمل القادرون ويدعي يومئذ للكذبين الم نجعل الاغلاق فاتا احيا بِناكُمْ مَا انْفَرَتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَيُطْلَقُونَ إِلَى مَا كنتم به لا ظليل ولا يغني من الله ان انها تومئ بشرر كالقاصف كان وجما صفر ويل ايومئذ للمكذب Help! ظلال وعيون وثوامقها مما يشتهو ma idin mukad Jack 118. لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا 119. إن يوم الفصل كان ميقاتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ sound لا شيء layer yeah. Yeah, um لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ D فأَن بَنا فيه حذَو وَإنبَو وَقََ وَزَيدُ نَ وَدَفن وَحَد إقَ متاعا لكم ولألعامكم فإذا جاءت الصغر يوم يفر الموت من خير وأمه وأبيه صَاحِبَتِهِ وَبَلِهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْبَشِيرَةُ وَوُجُوهُهُم يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Iza al-Shemse kuwirat Iza al-Nujum kadrat Iza وَإِذَا الْحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأي وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الجَوَارِكُنَّ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ أَمِنَّهُ نَطَقَ رَسُولٌ كَرِيمٌ ذِي ضَاعَ فَتَمَّ آمِين وَمَا صَاحِبُكُمْ شيء <شيطان> ق <الرجيم> فأين تذب <تذهبون> 107. 118. 119. 111. 112. 113. 113. 114. 114. 115. 116. 116. kan kelim alladhi khalaqaka fa كلا بل تكذبون بالدين وان Hvala <ETRANCO> ال ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا Yeah. كتابا بيمينه فسوف يحاسب حسابا سوف يدعو ثبورا ويصلى بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لا تركبوا نطبقا عن طبق فما Thank ومشهود قتل أصحاب وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي, <الذي له ملك فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ kelašjid الذين كفروا في Bismillahirrahmanirrahim. Wes-samai Wama adraka mat-tariq. an فَيَنْظُرُ لِلْإِنْسَانِ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ موعلى رجعه الى قاض يوم تبن السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء اذا تورد والارض ذات الصدع إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْرٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْنِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِرًا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك نعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج جَهْرًا وَمَا يَخْفَى وَلْيَسْلُكْكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّر إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَتَّقِي جَمِيعَ مَن يَخْشَى وَيَتَّجِنَّبُهَا لِأَصْلِ الَّذِي يَصْلَى dum ma la yamut fiha wa la yahya qad fasala man tazakka في اذا رحم معه موسى بسم الله الرحمن الرحيم تصلى نارا حامية تسقى من عين مانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يسلن لسعيها راضيه في جنه لا وضعه ولا مارق مصف فت وزر بي مبثوث افلا ينظرون الى إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِن نَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم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 في رمضان الليمان التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاب الصخر بالواد وفرعون الذي لوتال الذين طواوا في البلاد فاكثروا فيها انفساد فأَكْثَر فِيهن فَسَادَ فَصََّّ عَلَي رَبّ كَسَوقَعدَادُ إَِّ رَبّكَ لَذِ مِنْ صاد فَأَنَّ لِ سَل إِذَا مَبَتَلَ رَبُّ فَأَكْضمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَتَاكُنُونَ التُّرَافَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا Hvala što 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 16. وَمَا وَلَدَ 17. 17. 17. 18. AYAHSIBULLAY YAQDIR ALAYHI AHAD YAQULU AHLAKTUMA LAN ALAM وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقَتَ حَمَلَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتيِيبًَا ذَمَ قُدَ أَوْ مِسكينًا ذَ مَتْربَ ثمَُّ كَانَ مِنََّينَ آ مَن وَتَوَى صُبِ الصَّدْرِ وَتَوى صُغبٍمَوْحَمَ خاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشكاه عليهم نار مضده بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَرْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدَ افْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَّاهَا إِذٍ بَعْفَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَاقَبَهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى 119. وما خلق الذكر ولنفى 110. إن سعيكم لشتا 111. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 112. وَأََّ مَ بَخلَ وَتَضْنَا وَكَذَّبَ بِحُسنَ فَسَر يَِّرُ وَسَيَجَنُّ نَبْهَلَتْ ٱلَّذِى يُتِى مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ بسم الله الرحمن الرحيم وَالضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ نُومٍ ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك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 فإذا فررت فانصب وإلى ربك فانغب بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سنين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم مرددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات 117. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاتمين 118. بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الذي علم Can <laughs> فَسَوْفَ وَقَ الْذِينَ أُنْذِرُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وما man رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها دارها يوم اذي تحدث اخبارها بان ربك اوهانها يوم اذ يسجد الناس اشتاتا ليروا اعما عمل المسقال ذره خير يا رب ومن يعمل المسقال ذره شر يا بسم الله الرحمن الرحيم وَالعَاداتِ ضبحَا فَالمُورةِ قدَح فَمُغيرَةِ صُبحَا فأَثَونَّ بِهِ نَقُعَ فَوسَفُونَ بِه جَ إَِّ لِ سَانَ لِرَِّلَ كَلودَ وهو على ذلك لشاهد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْفِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّقَبِيرٌ بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ kama hiya nawun hamia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 بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة نمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما وادت في عمد ممدد بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل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 في قريش إِلى فيهم رحلة أَضَعْنَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَانِهِمْ مِنْ خَوْفٍ بسم ولا يخطب على طعام المسكين فويل للمصلين صَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّكَ كُنْتَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ سيصدى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها أبن من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق مِن شَذٍّ مَا خَلَقَ وَمِن شَذٍّ غَاسِقٍ نَذَا وَقَب وَمِن شَذٍّ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَذٍّ حَاسِدٍ لَدَا حَسَدَ Bismillahirrahmanirrahim. Qul arvuzu bireb waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurinnas minal jinnati